بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ذا ذلكم من من خلق الارض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثراء وان تجعر بالقول فان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 لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك لك بالوادي المقدس طوى. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. ان الساعة اتية اكاد اخو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 سيرتها الأولى واطمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدوه لوعدوه له وألقيت عليك محبة. ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبفت سنين في اهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسك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 ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى قال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 اجنا به ازواجا من نبات شتى قلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولنها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 فَلَنأْتِيَنَّكَ بِتُحْرِمِ مثله فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنكَ مَوْعِدًا فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى برعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحبوا تقوم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن آذان لساحران يريدان أن يخرجكم. ارتقوا بسحرهما ويذهب بطريقتكم المتلا فاجمعوا كيدكم ثم فتفوا وقد افلح اليوم من استعن قالوا يا موسى ان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 الساحر حيث اتا فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب عارون وموسى قال امنتم له قبل ان اذن لكم له لك بيكم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أفلبنكم في جذوع نخل ولا تعلمون أين أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنوا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اقترحتنا عليه من ذنح والله خير وابقى انه من يأت ربّه مجرما فإن له جهنا ما لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلا، جنة عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. وذلك جزاء من تزكى. صدق الله العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تقاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم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 مواعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسد له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا.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 من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصوم ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن إلا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمًا وعنت الوجوه لله القيوم وقد قاب من حمل ظلمًا ومن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَفَرَطْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابا فقلنا يا آدم ان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 فوسّت إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد وملك لا يبلا؟ فأكل منها فبدت له ما توأتهما وطبق يخصفان عليهما من ورق الجنة.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 قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنفيتها وكذلك اليوم تنسى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 فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِّأُلِينُهَا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَ وَأَجْلُ مُسَمَّى